سنا وقفنا على هي مساله انواع العباده التي امر الله بها نبدا نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين وصاله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام نواصل درسنا في شرح الأصول بالثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد وحافي رحمه الله قال الإمام رحمه الله وأن ورع العبادة التي أمر الله بها يزل الإسلام والإيمان والإحسان الشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر لأنها أكثر مما ذكره والعبادات مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذه الارواح الثلاثه اعوام انواع العبادات الاسلام واركانه الخمسه الشهادتان وهي الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه كلها عبادات ماديه وبدنيه وكذلك الايمان باركانه السته وهو من اعمال القلوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر القدري خيره وشره وهذه هي عباده قلبيه وكذلك الاحسان طوركم واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا اعلى انواع العباده لان اللسان هو اعلى انواع العباده وهذه تسمى مراتب الدين لان مجموعها هو الدين لان جبريل عليه السلام لما سال النبي صلى الله عليه وسلم في حضره اصحابه واجابه عن الاسلام والايمان الاسلام انما هذا جبريل اتاكم يعلم يعلمكم بينكم امر دينكم فسمها هذه الثلاثه الدين هذه الثلاثه الاسلام والايمان والاسلام ومثل بعض اهل العلم هذه المراتب الثلاث ثيتا misdemeanor كده واس دائره كبيره هي دائره الاسلام والذي يدخلوا فيها اهل النفاق في الظاهر واحد البدعه الغير مكفره يدخلون في دائره الاسلام ثم دائره في داخلها اصغر منها هي دائره الايمان هذا يقول العلماء كل مؤمن مسلم ليس كل مسلم مؤمن وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم لا يدخل الإيمان في قنوطكم والدهسة الصغيرة هي دائره الاحسان هي دائره في داخل دائره الايمان هي اعلى المراتب فكل محسن هو مؤمن ليس كل مؤمن محسن لعلوا رتبه الاحسان وان كان قال بعض اهل العلم لا يكون مسلما ولا شيء من الايمان الذي يكون به مسلما ثم من الانباده الدعاء والخوف والرجاء يا اخي والدعاء هو اعظم انواع العباده كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده الدعاء وينقسم الى قسمين دعاء وعباده وهو الثناء على الله سبحانه كما في اول سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الا كله دعاء دعاء يريد كهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا دعاء ومساله ودعاء ومساله هو طلب من الله جل وعلا كطلب الهدايه وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق فيجب ان تكون جميع هذه العباده لله جل وعلا اسال الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين